الوحدة الرابعة الفطور واحد استمع إلى الكلمات وأعدها ثم لونها وتأمل معانيها مستعينا بالصور حليب عسل بيض زيتون مربى خبز جبن